Wa io kanmun sanfiima Dio a ويعلمه الكتاب والحكمة والتوات والإنجيل ورسولا بيئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطين 1 2 3 Yimauta bi ni lagi yoan una biuku vimanta kuuna waman tanxi لا ايات للنكم ان كنت مؤمنين ومفصدق لما بين ما من تنورات يعلي احل فَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ مَّنِيٍّ وَجَعَلَكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Oh, don't